ترجمة الإمام ورشن المصري هو عثمان بن سعيد أبو القاسي وقيل أبو عمرن القرشي مولاهم المصري الملقب بورش شيخ القراء المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه ولد سنة عشر ومئة بمصر ورحل إلى الإمام نافع بالمدينة المنورة فعرض عليه القرآن عدة في سنة خمس وخمسين ومئة ورجع إلى مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بها فلم ينازعه فيها أحد اشتغل بالقرآن والعربية فنهر فيهما عرض عليه القرآن أناس كثيرون منهم أحمد بن صالح وأبو الربيع سليمان بن داوود وعامر بن سعيد ويونس بن عبد الأعلى وأبو يعقوب الأزرق وغير هؤلاء كثير وكان ورسل رحمه الله تعالى حجة في القراءة جيدا فيها حسن الصوت إذا قرأ يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه ومناقبه جمة توفي أرسل بمصر سنة سبع وتسعين ومئة عن سبع وثمامين سنة ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قد دون هذا والذين اخرجوا المرعى فجعله اثناء نحو سنضربك فلاتا نساء شاء الله ان الله يعلم جهرا وما يخفى وهو يسر فذكر نفع الذكر سيذ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 في الن ل صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه اجره يومئذ للكاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تثقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغفر يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاهل انزرا بيوما رسفا افلا ينظرون الى لبي كيف خلق ود الى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبك وَإِلَى لَوْ ضَيْفَ كَيْفَ سُطِحَت فَذَكِّرِنَّ مَا أَنتَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر إِلَّا مَن تَوَلَّى وكفر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 بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي النعشر والشفع والوكر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِي هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُهُ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَذَاتِ الْعِنَادِ الَّتِي لَنْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِهِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ رؤ فينا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان من ربك لبير من صاد فامال انسان رب بِهُ فَاكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ سَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَرَّتْ لَهُ فَقَدْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ رَبِّي أهانن خَيَقُولُ رَبِّي أهانني كلنا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضنون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جمع كلا إذا دكت الأرض دكت كذ ك وجاء ربك والملائكه صفوا صفوا وجيء ايومئذ اذكروا الانسان وأنهلنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وتقوه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك يكو ضيتم من الرضيه في يبادي وادخل جناتتي بلد وهو والد وانا ولد لقد خلقنا الانسان كبدا اي يسيئ الا يقدر عليه احد يقول امننا ما لن يبدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه المجدين فلقتح من العقبة وما أدرك من العقبة فاتكوا عقبة أو طعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا مقربة أو مسكيما ذا متربة ثم كان من تتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم عَلَيْهِنَّ نُورٌ فَضٌّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّ نُه وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَا وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَن يوم وما سواها فالهبا فطورها وتقواها طود لها منزل كנה وقعد خد من دستنا بَتَ تَمُدُّ بِالطَّاغُ وَهَا إِذْ بَدَأَ فَأَشْقَى فَقَال لَهُ رَسُولُ اللَّهِ نَ قَتَلَ اللَّهُ وَسُقْيَاهَا دَنَدَنَ عَلَيَّ رَبُّنَا بِذَنبِي بِالْفَسَادِ فَلَا يَخَافُ قَبَأَنَا بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ايذا يرش و النهار اذا تجلى وما خلقك الا ولنفا ان سعيكم لشت فاما تَكَ وَلْفَ دَخَلَ بِالْحُسْنِ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْمُسْتَرَى وَأَمَّا مَنْ بَغَى وَاسْتَغْنَى وكذب ويسره لليغسر وما الذي كذب وتولى وسيجنب هلقا الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده منه مَتَّنْ تُجَزَّدْ إِنَّهُ وَجْهِي رَبِّهِ لَعَلَّ وَأَنَا سَوْفَ أَعْرُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنَ لูลَا وَلَسَوْفَ يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدأ ووجدك عائلا فأغمى تي نفلا تقادر وان